مع القرآن إلى ثاني فقرات هذه الحلقة وفيها تلوة من سورة الروم من أولها حتى الآية الخامسة والأربع والأربعين منها والتلوة للشيخ هيثم بن شنيف بن رداد الجدعاني ولد الشيخ هيثم الجدعاني في جدة عام 1399 للهجرة ودرس بها ثم أكمل في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم وطلب العلم على يد الشيخ ابن عثمين رحمه الله وطلابه نال الإجازة في بعض القراءات كان إمام وخطيب مسجد نور الرحمن بحي السلام بمحافظة جدة قبل وفاته رحمه الله عام 1432 للهجرة سنستمع إلى تلاوة بصوت الشيخ خيثم الجدعاني من سورة الرمض من فقرتنا الثانية فقرة تلاوات مرتلة سورة الروم افتتحت بالحديث عن قصة معينة وهي قصة الحروب التي دارت بين الفرس والروم وفرح المسلمين بنصر الروم الذين هم أقربوا إلى الحق من فارس ووبخت سورة الكافرين لعدم تفكرهم في أحوال أنفسهم والسابقين من قبلهم ثم ساقت العديد من الآيات الكونية الناطقة بقدرة الله تعالى ووجوب توحيده بعد ذلك بين الله تعالى أحوال الناس في السراء والضراء ودعهم إلى التعاطف والتراحم ونفرهم من تعاطي الربا وذكرهم بنعمه عليهم إلى فقرتنا الثانية فقرة تلاوات مرتلة تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 في ذلك لآيات لقومه يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسلتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من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 يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا ومن عمل صالحة فرأفوسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين استمعنا إلى تلاوة من سورة الروم بصوت القارئ هيثم الجدعاني ضمن فقرتنا الثانية فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن